ثم من ربه فانتهى فانتهى فلو ما سلف وأمره إلى الله ومن هاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يجب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 وَإِن كَانَ دُونَ صُرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَن شَاءَ وَأَنْتَ حَذِقٌ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُحْشَرُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ يا شباب وهم لا يظلمون